ما كان يعبد من اله غيره والكل تحت القهر وهو الله ايها الاخوة الاحباب ونتابع الاستماع مع حضراتكم الى القرآن الكريم اشاركة الى أسرة آل عامر في تكريمهم للام الراحلة الكريمة هيا بنا كي الى القرآن الكريم بعد ان نقدم شكري لهندسة الهواء والتفير المهندس علي بدوي والمهندس محمد عادل تحت قيادة المحب والذي تشرف به مرآة السماء الى القرآن الكريم المهندس محي العملة النادرة بالشرقية وعبيد مقاول الهدفة الإزائية والصوتية بالشرقية والمقيم بشبرى من قل مركز ديار بنجل أيها الإخوة والأحباب لنستمع الآن مع العالم الذي سعدنا به ونسعد به الآن قائل اللامع مجيد نعتز بسماعه ونسعد باستماعه شرفت به اذاعات وتلفزيون جمهورية نصر العربية سبيلة القارئ الشيخ تاها النعماني سبيلة القارئ الشيخ تاها النعماني القارئ باتحاد الاذاعة وتلفزيون العربي والمكين بالقاهرة يتفضل مشكوراً.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 من يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن إنما يتذكر أولو الألباب <تصفيق> الله ولا ينقضون المثال قال الذين يصرون ما الله <تصفيق> ويخشون ربهم ويخافون سوء والذين صدروا <تصفيق> والذين صدروا بالتغاء وجه ربي الصلاة والذين صبروا وال bi عدن ت Yeah. الذين na kwebonana ba ma gi ba ti نرو <تصفيق> عليه وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي قَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا <تصفيق> <تصفيق> الذين آمنوا وطبق ان بذكر الله لون <تصفيق> <تصفيق> همم <تصفيق> I love you <تصفيق> كذا هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا و بالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا رب ما في الوجود سواك رب يعبد ولا مولا سواك فيقصد يا من له عنت الوزوه بعسرها رهبا وكل الكائنات توحد يا رب أنت الإله الحق الذي لأجلك كل القلوب تقر وتشهد أيها الإخوة الأحباب من صورة الرعد تل علينا العلم القرآنين الإذاعي اللامع المجيد سبيلة القارئ الشيخ طاها النعماني القارئ بالتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمكين بالقاهرة وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العثرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع عائلات آل عامر بهذه القرية اشكر باسمهم لجميع القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية ولأعداء مجلسي الشعب والشورى واشكر نيادة عن سبيل الشيخ موسى المسلمي خارج خليفة اجداده ونجله الشيخ محمد موسى المسلمي والمقين بالعفاية ايها الاخوة الاحباب واشكر باسمكم ايضا لعميد من قوية اشغال الهندسة الازعية والصوتية بالشرقية ادارة المهندس مخي عطية محمود المقين من قل مركز ديار بنجل ولصاحب مخازن الفراشة الكبرى الحاج حمد محمود بن بشنيني بالاشتراك مع الولاد انارق التقالية معلم شيح تيمان بسندلعين ومن داخل قصور دياف القبرى اولاد دياف باقوى مركز ديار بنجم احدثنا الكرام دقائق ويأذن الله لملائكته ان تطوي صحائف وعمال العباد لهذا اليوم فان كان منا عبدا عاصيا فليتوب وليرجع الى الله قبل ان تطوى الصحائف ها هو الليل قد عسعز والصبح قد تنفس وما من بدر اشرق الا وله اريد الان ينفصل بحضراتكم الارسال على امن النقاط معاقب صلاة العشاء والى ان نرقاكم نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته